يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله النبي صلى الله عليه وسلم له دعوات كثيرة مستجابة في الدنيا فكيف نجمع بين هذا الواقع وبين حديث وإن اختبأت دعوتي شفاعة يوم القيامة وين وين يلدي أهلن تقول جب عليها دلهم شوف يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هو ظاهر قصده الدعوات الع دعوة العامة الدعوه العامة أما دعوات خاصة يدعو بها الرسول صلى الله عليه وسلم ويستجاب نعم هذا واقع هذه دعوات خاصة لكن الكلام على الدعوة العامة نعم للأمة كلها نعم